ما اذل للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا او وامتا وجعلنا فيها روافيا شامخات واسقيناكم ماء افراتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذَا قِيلَ اقْلِبُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِذَا قِيلَ انزِلُوا فِي شَطْءٍ بِثَلاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ انها تغمي بشرر كالقصر كانه جمالات نصف ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يوم إذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد ويلو يوم إذل للمكذبين إن الم تَكِينُ فِي ظِلَالِهِ وَعُيُونُ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 ويلو يوم إذ للكذبين، فبأي حديث بعده يؤمن؟